إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوف عليهم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 علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسس والصبح إذا تنفس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 ولقد رآه بالأفخ المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون؟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 علمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين.